قمري وبهي الطلة لقيا هو أعظم من خلق خلقا وحبيب الله مسمى معتدل القامة مرتسم والضاء الغرة مبتسم وكأن النور ومشرقه من وجه الهادي مسرور صهوات الله على الهادي أرسلها من مبض فؤادي صلوات تسمو بشذاها وطيب الكون بذكره طمري الوجه محياه حبيب الله مسمى صلوات الله على الهادي ومسلها من مبض فهادي صلوات تسمو بشباها وطيب الكون بذكرى فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب وصبورا کما اسقوه آفا بابی وابی امتا قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلق خلقا وحبيب الله مسمى قمري الوجه محياه وبهي الله على الهادي، أرسله من نبض فادي، صلوات تسموم جذاب، نظيب لكل بنكره، هو مسؤول لختام من رسله، في يوم الفصل، ولكل رسله الله وسواه صلوات الله على الهادي أرسلها من مقف الوادي صلوات تسمو بشذاها ويطيب الكون بذكرا قمري الوجه محي لله <تصفيق>